الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قلل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آيان الوصح وعلى المحمد ورحمه الله وعلى بي هريرة رضي الله وحمد قال فعلى, فعلى رسول الله, صلى الله عليه وسلم وعلى الله وسلم الحسن يصدر من الله وإطلاقه الله على الحديث عن هذا الحديث والله يتلمعات النعوذ ما تم رسينا في الدنيا الأسوال والأفعال ونظهومه أنه يتغيب في ما يعنيه في ذلك فالأمور متوقفون على السوء الذي لو فيه نصلحة لا يحقق أو ينتهي بشيء حصري به فهم الأمر الذي لا نصلحة له فيه وربما يكون فيه مبرق فلا يتنى به وما يتنى به تفكير كنته فالتركه من الأمر المعقول فعذا هو معنى قوضي صلى الله عليه وسلم يحسن إتباع من نظر الإنسان إذا كان له إسلام إسلامه في حالة حسنة إذا لا يتعرض للأشياء التي لا يتباعها لا يتبع بها ولا مثلا حصلوا كيف حقيقية قال يا رب ارحم الله احنا علمنا الحكم ومعنى هذا الحديث انما خشن يذو مكلف الامر القول من عالم وقد علم عالمين من الاقوار طمعنا يعني حنا وتتعامل هذا المكتب ولا كل من نفس من مكتب ومطلوب وفيناه بطاقه الائتمان بالشيء يقال عنه بحال ان احنا ليه طلبهم وليس المراد انه يسرق ماذا هنا؟ ولا اراده فقد الحكم الهواء لكن الشيء الذي لا يريد برو قال لا قهوه يعني حقن الشارع وحول الاسلام يعني لا تماطل الى ذهن الانسان أن الشيء الذي لا يعواه يطرقه الذي يعواه يطرقه أحبه لا يجد بد... أن يكون خاضعاً لأهوان للدين فما كان مؤادةً له قلب تحصيده وعني دين وما كان مخالفاً للدين عليه الصلاة والله في طالبه تحقيق وصلحة فهنا نقول أنه لاعنى التلاوذين ومن حصل الإسلامين طرقه كما سبك ذكره في الشرح حديد السبريم عليه السلام فإن الإسلام الكامل المنجد الإسلام الذي يتم به عاده ما تعلم يتخلل تقوى الحراره كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم منصر المسلم من يتعمد اليه ويحسن الاسلامي التواتر تكمل يعني كل ذنب من المحرمات والمش رهاه والمستبعدات والمكروهات وفي دين الاطوال والاعمال وفي دين المباحات حتى ذات ذلك ان هذا كله لا يعني الرسول لصورا سواء هو بالغه ولا غيرها جيده ومعنى هذا ان ضعيف الاسلام او من لم يبلغ الاسلام درجه الحسن انا غرضك ان يكونوا في تصرف تام من الامور التي دعنا تلو بها وليس تلو بها مصلحه وعلى و هو أن يعبد الله تعالى كبك أنه يراه هذا هو الحسان وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل هذا مساء له عن الإسلام والإيمان والحسان وعلى في تعريض الحسان أن تبكي الله كأنك فراث إما أنك فراث وإنه يراه من عبد الله على استحرار قربه المشاهدته بكبه على استحرار قرب الله منه والكبار عليه فتبحثم اشماله مر. لازم من ذلك يقوط كل ما لا يعنيه بك ويشتغل بما يعنيه فيه تولى جدول المواهب المقامين تولى جدول هذه المقامين نفس الاعتبار وترك كل ماذا لتقييده مقلحه و ايضا ترك ما ما يستحيي منه الاستفاده من هذا الحديث من اخلاقيات إحسانه ما على عميه في أمور الدين والدين يعني الشيء الذي يضع عميه هو عن طالب من أمور الدين أو من أمور الدين هذا ينبغي الله يطرقه تجدين أنه لا يستغل استغلال عميه من أمور الدين والدين تتحقق جنيه مطلحة ولذا المعرفة ما لا يعنيه راحة الدين وحظة راح راح بوضع وسلامة الانسان اذا اشتغل الشيء المثير وفارك وماله المثير ان يمثل قاعده هلينه صراعه التجديد مثلا في الوقت اذا كان الشيء داير هو نوع من بلاقي ثقافي بالضبط التمرد هذا اثر على الوضع على سلامه المهندس على أن الإنسان إذا أعرق ما يدام عليه ومعنه وحن ذلك فأنا إذا طرق ما يدامه عاقب وقد سلم أعرقان لنبيت حتى إذا الأخير ستقاوط النوم وام وعلى الزهر بسماحيه لأهل السلامة لأهل السلامة لأهل السلامة لأهل السلامة حتى النصالة بكلب العبد العزيزة وخشف ويقول من الله جل وعلا فعتبت كلها فيها لر بعتبار أننا العلوة ويقول أتبهن عليه قول الله انا وقت ما كان عبدا تطالبون ان شيء معقول ترجع مصاححه وروابعه وتمنوا اعادهه لا اعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خير